تيرر رر تيرر رر تيرللا نظر عينك للدنيا خليها فرح وامل وحياه خليها تفرح كل الناس وعينيها مليها منك نظرة عينك للدنيا خليها فرح وامل وحياة خليها تفرح كل الناس وعينيها مليها منك حلا عشان انا عايش الدنيا سوا على طول لبان ناني اللي بقلبنا واللي مش ناوي على الخير بنحكي له منك لله قال شان النايش الدنيا سوا على طلبات ما نبات وا وكل الخير بقلبنا واللي مش ناوي على الخير اغاني محبي كل الكون خلي كل اللي يعرفك شو ما يكون قلبه يكون لك ممنون خلي يدق من قلبك اغاني محبي كل الكون خلي كل اللي يعرفك شو الخير بقلب نوا واللي مش ناوي عالخير بنحكي له منك لله علشان نعيش سنين يا سوا انا كل بعضي ما نبات واكل الخير بقلب نوا واللي مش ناوي عالخير بنحكي له منك لله شبكه سما الانشاد وردي وبتضلك وردي لو بيضل عبيرك فواح علينا بيطيروا بيها الديم يملى الارض عطر الورد لو لحظه دح وردي وبتضل لك وردي لو بيضل عبيرك فواح علينا بيطيروا بيها الديم يملى الارض عطر الورد لو لحظه لا هنعيش يلا على طلاب طمان بادوه و كل الخير بقلبنا واللي مش ناوي على الخير بنحكي له منك لله علشان نعيش على شان نعيش دم يا سلام على طلاب طمان بادوه و كل الخير بقلبنا واللي مش ناوي على الخير بنحكي له منك لله واللي مش ناوي على الخير بنحكي له منك لله